أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. العبود لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا فتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء Amen. one ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحفرون تسبحون <تصفيق> Let's and Surah nummer Oh! Oh! ونجيناه ولوطا إلى الأرض Yeah, وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجينا التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين جيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بانفسهم ساود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقل لن آتينا حكمة وَسَخَّرْنَا لَهُ من بأسكم فهل أنتم شاكرون فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي Thank لسعيه <تصفيق> وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق موسوعه الْمَلَائِكَةُ للعلوم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ý <coughs> thức Oh